نور في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبييا اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يهدك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان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 يا إبراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيًا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ويشقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاقا ويعقوبا وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْيقٍ عَلِيًّا اللَّهُ